طب لي يا سناء احنا رايحين فين كده خليك انت بس ورا التاكسي اللي ماشي ده طب بس ايه علاقه التاكسي ده بحسن هو شغال اليومين دول سواء تاكسي ولا ايه بقول لك ايه يا عم يا ريت تسوق وانت ساكت يعني انت عاوزه مين اللي سايق ولا اللي راكب <تصفيق> يا لهوي اللي راكب خلاص خلاص انا هزن على التاكسي واقفل عليه الطريق ونشوف حكاية اللي راكب ده ايه لا لا لا انا مش عاوزك توقفه امال عاوز ايه بالظبط يا سناء عاوز اعرف سكته اخرها فين ولما نعرف اخره سكته هنستفاد ايه اكيد هنعرف فين حسن انا مش فاهم منك اي حاجه مش لازم تفهم دلوقتي يا عمرو ايوه بس احنا كده داخلين على المطار يعني ايه يعني احنا كده رايحين المطار واكيد الراجل ده يا اما مسافر اما رايح يستقبل حد جاي من السفر اكمل سواقه ولا ايه ايوه يا عمرو يا اخويا كمل على المطار يلا هتشغل دماغك على وضين في ايه انتوا كبوليس في الحالات اللي زي دي بتفكروا ازاي اقولك لك بنفكر ازاي في الحالات اللي زي دي اتفضل قول بنفكر في كل حاجه مش ممكن يفكر فيها اي حد اه, آه, آه بسم الله ما شاء الله يعني ازاي يعني وبسرعه يعني ممكن يكونوا قريبين مننا اقرب مما تتصور ازاي يعني ممكن يكونوا معانا هنا مش بعيد كمان يكونوا تحت رجلينا يا نهار اسود سمعت يا معلم قلتلك اسكت دلوقتي بيقولوا اننا تحت رجليهم وانت ايش عرفك اننا تحت رجليهم جري يا معلم مش سامع خطوات رجليهم فوق روسنا اسمع لا لا لا انا حسلم نفسي يا معلم انا لو سمعت صوتك بعد كده هقتلك بايديا دول فاهم اسكت خالص ينصر دينك عوضين اسمع بقى احنا لازم نتصرف بحرص شديد ولازم نحسسهم اننا تعبنا من الانتظار ولازم كمان يحسوا اننا, اننا تعبنا وخلاص ها هخش اتفقنا اتفقنا بقول لك ايه يا حسن انا بخبرتي في امور المراقبه والمتابعه اقدر اقولك لك دلوقتي انهم مش في الدار خالص وانا رأي عاضنا حسن حاسس مش معقول يكونوا هنا يعني وإحنا مش شايفينهم ولا حاسين بيهم طب والعمل يعني يا حسن والله ما فيش قدامنا دلوقتي غير اننا نخرج نخرج من هنا خالص وانا بيني وبينكم بيني وبينكم خالص لازم ارجع المعسكر عشان ماتش بكره ايوه يا حسن لازم ترجع المعسكر عشان خاطر بابا وفلوس بابا والشركة اللي مراهنه عليك خلاص يلا بينا يا جماعة استنى انت ورا الباب يا عوضين حاضر وانت يا عسليه ورا درجات السلم ده ماشي يا حسن وانا ونوها هنقف ورشيشي الفراندة دي بس استنوا لازم نفتح الباب ونقفله عوضين افتح الباب وقفله عوضين واحد اتنين تلاتة غير يا ست سناء يعني ايه يعني اللي بتقوليه ده بالمعنى الاصاح اللي احنا كنا بنراقبه مسافه ده امبارح كان شيء زمانه في الهواء لا لا لا ده ما ينفعش كده خالص ابدا ده, ده لا ما ينفعش استني مالذي استني, مالذي استني مالذي يا سناء انا هرد على الموبايل الو عمرو عرفت ان الخريطة بتاعت البرامج اتغيرت برامج ايه وخريطه ايه الماتش خلاص اتلغى مش الماتش وبس لا الدورة بحالها يعني ايه بقى يعني يا حبيبي بومبا بومبا انت مش كنت مشارك في الاعلانات اللي كانت هتزرع في الدوره <تصفيق> بقا بقى حاضر حاضر انت بتكلم مين يا عمرو yeah. انت كمان مش فاضي تطمن على مستقبلك مستقبلي وانا حر فيه واضرب بيه اه يا حبيبي بس برضه لازم تفهم عروستك ان مستقبلك هتكمله في السجن ان شاء الله يا حبيبيبي شكرا مع السلامه يا عمرو نسيت اقولك حاجه كمان تقولها لعروستك ست الحسن جمال عروستك الفلاح بلغه يا حبيبي اني كمان حبيبها الاولاني حبيب عمرها حيشفىرف معك في السجن ان شاء الله باي باي يا روحي مع السلامه مع السلامه سناء سناء انت رايحه فين يا سناء يا سناء يا سناء وده الشيك بتاع سعادتك يا اسامه باشا وانا اسف جدا كان نفسي اساعد حضرتك واساعد حضرته منه لله حضرته خرب بيتي حضرته ما هو ما ينفعش يا اسامه بيت تعتمد في الرياضه على حد بالصفات دي ده عشوائي وتربيه ترصفه ما ينفعش ترمي تحت رجليه فلوسنا واحلامنا وامالنا وفي الاخر تطلع الحكاية بومبه على اذن سعادتك طالب الشركه يا ناس يا <تصفيق> يا سناء في ايه مالك مالك يا سناء اوعى اوعى يا اخويا سبني لا انا لازم الاقي حل دلوقتي يا ناس يا خالي ايه هو يا ناس الحقوني امسكوه يا ناس امسكوه انت جمدت ايه يا سناء امسكوا مين استنى انتوا بتعملوا ايه اكيد مش انا قولوا لهم يا سناء يا قولوا لهم انا عملت فيكي حاجه لا لا مش هو ده مش هو ده طب بس هو ايه ومن مين وايه السبب اتكلم يا سناء الناس موت براح يا عم يا عم مشانا. يا سنة. يا سنة أكيد في سوء تفاهم في ايه يا الرجل اللي ماشي هناك ده ماله جوزي يا اخويا جوزي جوزي واخد كل حاجه ومسافر وسايبني انا وعيالي وامي واخواتي هاتولي حقي حقي يا ناس حقي وحقي عيالي هر اسود ايه ده دي البنت سود. ودي ايه مني الله الله الله دي لهم اجري اجري علي اجري علي وانفت بجلدك من هنا اجري استنى عندك آه آه مين آه انا ايوا انت فتشي حضره الظابط النبي عليك تفتشه ايه بس انا عملت فيكي حاجه تستمتي انتي بالك بقيه عاوز مني ايه غرايه يا حبيبي او تاخد حقي وحق عيالك وتهرب هتسيبهم لمين يا علي قول لي يا علي هتسيبهم لمين هو كنت عملت فيك حاجه يا اخويا انا اسفه يا علي ليه عايز تبرمطني وراك كده يا اخويا في السكك بالشكل ده حرام عليك حرام عليك يا علي حرام عليك اهدي يا مدام <تصفيق> مش قبل ما اخد حقي يا حضره يا حضره الضابط <تصفيق> انا ممكن اقول لحضرتك حاجه الست دي حضرتك الضابط بتتبل علي انا ما اعرفهاش <تصفيق> وانت يا اخويا هتقول ايه غير كده أكيد هتقول لهم معرفة أشوف جواز السفر بتاعك لو سمحت آه يعني اسم حضرتك علي علي ابو السعود كمان يا باشا والله يعني هي صح يا باشا دي بترمي بلاها علي بترمي بلاها علي سنة عاوزين يا اخويا انت كمان دلوقت كده سنة طلعت متجوزة وكمان جوزك بضحك عليك واخد فلوسك وفلوس عيالك كمان يعني كمان عندك عيال استنى انت كمان دلوقت لا خ أخسارها بنت الأصول طب اتفضل <تصفيق> معنا وحضرتك <تصفيق> طبعا يا أخويا طبعا لازم أكون معك ومع جوزي وحضرتك كمان <تصفيق> لا لا أنا خلاص واضح بقى أن أنا معديش لازمة معديش لازمة خالص يا حضرت الزابط <تصفيق> أنا خايفة أوي يا حسن خايفة من إيه؟ من اللي إحنا فيه ده ومش عارفة هيخلص على إيه حيخلص على خير إن شاء الله <تصفيق> شاور لي كده على مرة تقابلنا فيها وما حصلش فيها مشاكل يعني إيه؟ أنا كده ستنوع؟ لا ما تزعلش بالعكس ده اللي عاجبني فيك بجد يا سلام وعاجبك إزاي بقى إن شاء الله؟ عمل حاجة غريبة في حياتي خلاني اكتشف أنا عاوزة إيه وعاوزة مين وليه؟ يعني دلوقتي أنت اكتشفتي عاوزة إيه؟ جدا. طب عاوزة إيه؟ ولا أقولك؟ تعالي نغير الموضوع بتتكلموا أهم حاجة في إ الصمت وعدم الإحساس بوجودكم عشان كده سموها مراقبة يعني أنا كنت مرة في مراقبة يعني وحصل لي إنت هتعمل إيه؟ هحكي لك اللي حصل لي في صمت ده هيحكي عوضين عارف إيه أهم شرط في المراقبة الصحيحة؟ الصمت الصمت ومحدش حس بيكم إيه صح نظرية؟ ولا مش نظرية عوضين؟ إيه النظرية؟ لا مش نظرية لأنها لو نظرية حسن بص هناك كده فين؟ ايوه ثان وانا بص شش استنى انت يا عوارين السجادة اللي تحت الكنبه ملا بتتحرك زي ما يكون في حاجة تحتها ده باب باب يا حسن مش يمكن يكون بيستهيا لك. ما تبصك كويس يا بني قادم تعالى تعالى هنا رايح فين اشوف بنفسي تشوف ايه بنفسك استنى استنى ما توديناش في دهيا اهو باب وبيتفتح باب ده؟ ولا مش باب يا أستاذ بيستهيقلك يا بوي باب باب رايح فين تعالى هنا؟ اصحي عسليه هو فين عسليه صحيحه قال هياخد تعسيله لحد ما تباني البشاير وادي البشاير هلت عارف مين ده؟ حمص طب وسعلي استنى استنى استنى رايح في هقبض عليه تقبض عليه ايه مش انت اللي كنت بتقول ان من قصص المرعبة صحيح انك لازم تتاكد من اللي بتراقبه معاه ايه وشايل ايه في جيوبه اه بالظبط زي كره الريشه لا بقى انت كمان مش زي كره الريشه شفت يا حسن مش ده المعلم نوح مين نوح ده يا حسن ده اللي احنا عايزينه ومعاه شنطه اللي هي احنا عاوزينها وقف عندك الحق عوضين الواد اتعرض <تصفيق> يا سيتي اهدي احنا حنرجع نعمل زي زمان أنا في الوقت يا أسامة. بنتك وأنا عارف إني مش عايز الله حاجة. وعرفت منين؟ لأنها لو ما عوضين هتبقى في أيدي البوليس. يعني مفيش أي خوف عليها. ولو مع حسن حسن بقى راجل وجدع واتضمن أكتر عليها معاه. إنما يعني بقى بادروا الباقي علي أنا وعلى مصبتي. أهول أنت مسترقلو ده ومستقدعوا قوي كده. هو اللي حيخرب بيتك يا أسامة. وأنا يا ما حذرتك منه. أقول لك على حاجة يا هدا بالرغم من خوفي والخراب المستعجل اللي حيشيله ويحط علي إلا إني عندي أمل كبير في الوقت حسن تاني عندك أمل بقى يعمل لك إيه سيح حسن ده إنه يرجع المعسكر يبيت هناك يشوفه المدرب ومش عارف ليه عندي إحساس إنه حيحقق أملي ده الشنطة فين يا عواضين في الحفظ والصون يا سيح حسن واللي كانوا شايلين الشنطه يا عوضين في الكلبشات في سياره نقل المسجين يعني دلوقتي ولا مطمن رايح فين يا حسن المعسكر يا نهى ما ينفعش حسن عنا بيسيب معسكره ما ينفعش حسن عنا ينسحب ما ينفعش حسن عنا يبقى اي حاجه في الدنيا الا البطل هاي يا حسن وانا جاي معاك ما ينفعش تيجي معايا